فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خدم ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 وظاهره من قبره العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أوفسكم وتربصتم ورتبتم وتربصتم ورتبتم وغردتكم الأمان حتى جاء وغرّكوا بالله الغرور، فاللَّيْومَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَهِ مَصِيرٌ أَلَمْ يَأْنِرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ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 نا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضعف لهم ولهم أجرا كريما والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم المصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة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 الأرض ولا في أوفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ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 ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبان يتبتدعوها ورهبان يتبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغارضان الله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 يُدِينُكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَنَّ لَا يَعْلَمُ مَا فِي الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ